بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالله وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَمَّا أُنذِرُوا مُحْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ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 لاَ مَن لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن غَافِلُونَ وَإِذَا أُشيرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ آذَاءَ أَوْ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ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 قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوعى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَكُونُونَ آبَاءَ ابْكٍ قَذِيبَ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 صَيِّنَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. اللهم رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي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 وَأَدَّى الصَّدِقِ الَّذِي كَانُوا يَعْدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ الَّكُم مَا أَتَعْدَلَنِ أَنْ أخرج وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمَا يَسْتَعِيثانِ اللَّهَ وَإِلَكَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقٌّ فَعَلَيْهِمْ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ قَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يؤرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الغون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسكون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من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 قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقيم قبل أوديتهم قالوا هذا آرض ممطرنا بل هو ما به ريح فيها عذاب أليم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 مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئذة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئذتهم من شيء إذ 119. وكانوا يجعدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 110. ولقد أهلكنا ما أولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون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 يا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يديه يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ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 فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَحْيَ بِخَلْقِهِ نَبْقَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاتِقُونَ